وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه إ ل ى يوم الجمع والنشور عباد الله إ ن في وقائع الدهر و أ ح د ا ث الزمان وتقلب ا ل أ ي ا م ع ظ ة للمؤمنين و ع ب ر ة للمتقين وهو الذي جعل الليل والنهار خ ل ف ة لمن أ ر ا د أ ن يذكر أ و أ ر ا د شكورا وليقف المؤمنون على ح ق ي ق ة الدنيا فلا يغترون بها ولا تلهيهم زينتها ولا تغرهم زخارفها و إ ن مما تعانيه أ م ة ا ل إ س ل ا م من أ ع ظ م إ ش ك ا ل ا ت ه ا و أ ك ب ر معضلاتها هو انعدام وغياب ا ل أ ه د ا ف ا ل ح ق ي ق ي ة لعيش الناس وما خلقت الجن و ا ل إ ن س إ ل ا ليعبدون مما أ و ق ع الناس في استغراق الشهوات واللهث خلف الملذات و إ ش ب ا ع النزوات ولكن أ ه ل ا ل إ ي م ا ن ينظرون إ ل ى الدنيا باعتبارها أ ي ا م م ع د و د ة ولحظات م ح س و ب ة و م ح ط ة للتزود و م ز ر ع ة ل ل آ خ ر ة بل تؤثرون ا ل ح ي ا ة الدنيا و ا ل آ خ ر ة خير وابقى و ل ل آ خ ر ة خير لك من ا ل أ و ل ى من كان يريد ا ل ع ا ج ل ة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أ ر ا د ا ل ا خ ر ة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ف أ و ل ئ ك كان سعيهم مشكورا إ ن هؤلاء يحبون ا ل ع ا ج ل ة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا فذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلههم ا ل أ م ل وسوف يعلمون إ ن الدار ا ل آ خ ر ة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون إ ن هذه النصوص ا ل ذ ا خ ر ة ا ل ب ي ن ة تبين للناس وتكشف لهم ح ق ي ق ة الدنيا ل أ ن من الناس من يظن أ ن الدنيا وزينتها وزخارفها هي هذه ا ل ح ر ك ة ا ل م ا د ي ة التي تعم الناس اليوم من مباني ش ا ه ق ة وقصور ج م ي ل ة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 للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها و أ ز و ا ج م ط ه ر ة ورضوان من الله والله بصير بالعباد و إ ن العقلاء من أ ه ل ا ل إ ي م ا ن يعرفون ح ق ي ق ة الدنيا و إ ن الكثير من الناس اليوم يفقد التصور الصحيح ل ل ح ي ا ة وبالتالي تنعدم ا ل أ ه د ا ف وبالتالي يعيش ا ل إ ن س ا ن من أ ج ل العيش ويحيا من أ ج ل المتع ويموت ويقوم من أ ج ل الملذات وذلك لعدم معرفته ب ح ق ي ق ة الدنيا فهو يعطيها في تصوره م س ا ح ة ك ب ي ر ة وفي وجدانه حيزا عظيما لا يعرف أ ن الدنيا كما يعرفها العقلاء عمرها قصيد وعيشها حقيق ونعمها إ م ا بلايا ن ا ز ل ة أ و منايا ق ا ض ي ة أ و نعم ز ا ئ ل ة كلما حلت او حلت وكلما شكت أ و شكت ب ا ل إ ن ق ض ا ء وكلما جلد او جلد يعرفون أ ن الدنيا ليست بذات أ ه م ي ة إ ن لله عبادا فطنا ط ل ق و ا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فعلموا أ ن ه ا ليست لحي وطنا اتخذوها ل ج ة وجعلوا صالح ا ل أ ع م ا ل فيها سفنا وبالتالي نظر أ ه ل ا ل إ ي م ا ن يختلف عن نظر أ ه ل الفسوق والفجور والملاهي والشواغل والصوارف والموبقات و ا ل غ ف ل ة التي استحكمت و إ ن حب الدنيا يولد استحكام ا ل غ ف ل ة والاستغراق في الشهوات وبالتالي ينبغي أ ن نقف مع ا ل ق ر آ ن وهو يفسر للناس ما الدنيا الدنيا عند الناس لا تتعدى ا ل ح ر ك ة ا ل م ا د ي ة التي يعيشها الناس اليوم وبالتالي لو أ ن شخصا ملك الدنيا قالوا عليه مروك أ و مرطب أ و مرتاح وذلك نظر أ ه ل الدنيا السطح ي القشري للدنيا خرج قارون على قومه في زينته قال الذين يريدون ا ل ح ي ا ة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون و إ ن ه لذو حظ عظيم ذو حظ عظيم قالوا حظك قالوا مرطب قالوا مروك قالوا ناس ع ا ي ش ة وناس د ا ي ش ة انت من ي ا ت و ن من العايشين ولا من الدايشين أ و ان تكون دايش باد اناس ع ا ي ش ة و ن ا س د ا ي ش ة و ن ا س في ا ل د و ش ة ملامه ليه فشنو ي الحاصل شنو ا ق ل ليك مروج م ن ه أ ن ت ترى مبنى فخما ومسكنا عظيما ولكنك لا تعرف ما الذي يدور في دواخله من أ م ر ا ض وعلن و أ س ق ا م و أ و ج ا ع وهموم و أ ح ز ا ن و أ ك د ا ر و آ ل ا م ومشكلات تكاد تعصف بهذا البيت فلا يرتاح اهله من الذي قال لك ان من ملك المال او حاز العقار هو في راحه وفي د ع ا إ ان من اعظم اشكالات اجيالنا النظره الماديه للحياه مما ولد عندهم وعند الاجيال حب الترف والدعاء والراحه والسكون وانعدام المجاهده للشهوات وبالتالي القران يفسر لنا ويبين لنا ح ق ي ق ة الدنيا في أعظم ب أ ع ظ م الوسائل والطرق وهو مسلك ضرب ا ل أ م ث ا ل واضرب لهم مثل ا ل ح ي ا ة الدنيا كماء انزلناه من السماء من السماء فاختلط به نبات ا ل أ ر ض ف أ ص ب ح هشيما ت د و ر ه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ل م ا ل والبنون ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أ م ل ا ا ل آ ي ة ب ل ي غ ة تشبه باختصار ا ل ح ي ا ة الدنيا بزرع ي أ خ ذ دورته ويظهر إ خ د ر ا ر ه ويتبين بهاؤه ولكن لا بد أ ن يحصد في يوم من ا ل أ ي ا م فتصير ا ل أ ر ض ا ل م خ ض ر ة بورا ويصير الجمال قبيحا والدنيا غناها إ ل ى فقر وصحتها إ ل ى سقم وعافيتها إ ل ى ابتلاء وهكذا يقف أ ه ل ا ل إ ي م ا ن على ح ق ي ق ة الدنيا الزرع إ م ا هذا الزرع أ خ ذ دورته أ و جاء جاءته ريح ف أ خ ذ ت ه ومن بعد ا ل إ خ د ر ا ر صار هشيما أ ي مهشما ت ت ن ا ع ب به الرياح تذره الرياح تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ما الدنيا المال والبنون هذا اختصار الدنيا كلها كل الناس يسعى لذلك والباقيات ا ل ص ي ن هذا و ز ي ن ة الشيء ليس من أ ص ل ه إ ن م ا الزين ما يجمل به الشيء فهو ليس دائم وليس ثابت وليس قوي ا ل ز ي ن ة دائما تكون في الطلاء وفي الزخارف أ م ا العمدان والسقف والطوب هذا من أ س ا س البناء المال والبنون المال والبنون ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا ولكن الذي يبقى الصالحات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 اعلموا زر... كأن... ان أنما الحياة ل د ي ا ك م ث ل زرع اعلموا ل أنما ح ي ا ة الدنيا لعب ولهو و ز ي ن ة وتفاخر بينكم وتكاثر في ا ل أ م و ا ل و ا ل أ و ل ا د كما لغيث أ ع ج ب الكفار نباته فيهيج فتراه مصفرا يهيج الزرع اي يخضر ولكنه لا بد أ ن يحصر لذلك قال تعالى حتى إ ذ ا أ خ ذ ت ا ل أ ر ض زخرفها وزينت و ا ل آ ن أ ن ا أ ق و ل أ خ ذ ت ا ل أ ر ض زخرفها وزينت قد تستغربون جدا لهذا الكلام كيف تقول كيف أ خ ذ ت الارض زخرفها وزينت أ ق و ل ب ق ي ة ا ل آ ي ة تؤكد ما أ ق و ل وظن أ ه ل ه ا أ ن ه م قادرون عليها ا ل آ ن ا ل ح ض ا ر ة ا ل م ا د ي ة تعتقد أ ن ه ا ق ا د ر ة على فعل أ ي شيء وظن أ ه ل ه ا ق انهم ل أ قادرون عليها أ ت ا ه ا امرنا ليلا أ و نهارا فجعلناها حصيدا والحصيد بقايا الحصاد الدنيا ت خ د ر ف إ ذ ا حصد الزرع ا ل م خ د ر الدنيا ح ل و ة خضره كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن الله مستخلفكم فيها فناظر و ا كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء إ ن أ و ل فتنه بني إ س ر ا ئ ي ل كانت في النساء إ ن أ ع ط ت إ ش ك ا ل الدنيا أ ن ظاهرها غير باطنها و أ ن حقيقتها غير زينتها و إ ن الناس اليوم يقفون مع ظاهرها وزينتها وتركوا باطن الدنيا وما فيها من ا ل آ ل ا م و ا ل أ س ق ا م و ا ل أ و ج ا ع و ا ل أ ق د ا ر والهموم والمشاكل والشرور س و و ء ا ل و ا ل ش ه و ة و ا ل غ ف ل ة والضياع الذي تعيشه ا ل أ م ة بل ا ل إ ن س ا ن ي ة ق ا ط ب ة تعاني من انعدام ا ل ر ؤ ي ة و ا ل ض ب ا ب ي ة في تقييم ا ل ح ي ا ة الدنيا فتستغرقهم الدنيا ك أ ن ه م يخلدون فيها قال تعالى فجعلناها حصيدا أ ي بقايا حصاد ك أ ن لم تغن ى ب ا ل أ م س إ ن ك إ ذ ا ر أ ي ت م ز ر ع ة م خ ط ر ة ثم زبلا اعلم أ ن هذه هي الدنيا لكل إ ن س ا ن تخضر ثم تزبل فجعلناها حصيدا ك أ ن لم تغن ى ب ا ل أ م س هذا لا يعيه لا يعيه كل الناس كذلك نفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يتفكرون ا ل آ ي ة التي بعدها والله يدعو إ ل ى دار السلام ويهدي من يشاء إ ل ى صراط مستقيم نقلك إ ل ى دار ليس فيها ما يحدث في الدنيا من هموم وغموم ومشاكل و أ م ر ا ض و أ س ق ا م و أ و ج ا ع وحسد وغد وصراع بين الناس إ ن م ا نقلك إ ل ى دار س ا ل م ة من النقائص اسماها دار السلام نحن هنا عندنا دار سلام كثير كل منطقه كده يقولك دار السلام مليانه باعوضه دار السلام ما فيها ب ع و ض ه ق ا ل دار السلام قال دار السلام وين مويه ق ط ع ه دار, دار السلام قال اشتروا المويه بالكارو دار دار السلام قال دار السلام ما دار سلام اصوات الدنيا هنا كان قعدت في ارقى الاماكن واي شيء و ف ر ما في دار سلام الا تقول انا سالم من جميع المكدرات لا تعب لا نوم لا ص ح ة لا شاهر لا شال ج ن ا ز ة لا مثل مستشفى لا عيان لا كذا دا د ا ر السلام والله يدعو إ ل ى دار السلام ويهدي من يشاء إ ل ى صراط مستقيم وفي الحديث اعلموا أ ن م ا ا ل ح ي ا ة الدنيا اختصار عجيب و إ ن م ا للحصر حصر الله عز وجل الدنيا في هذه التي سوف تذكر لعب الدنيا كلها لعب كاسات ودول وامم و أ م و ا ل ورؤساء ومنظمات ومطارات في ف ر ق بتاع ك و ر ة لعب ولا ما لعب أ ش و ف ا ل ك و ر ة ا ل آ ن بتاخد حيز من ح ي ا ة الناس الفريق فات تبقى الناس جابوا على م ا ل ف ر ي ق ومركبنه ي في الحفلات والعربات ف ي وماشين في الشوارع مليارين فيش ل و يقول لك الهلال غلب فريق في نيجيريا كويس برضو ما بطل إ ن م ا ا ل ح ي ا ة الدنيا لعب لعب ياخي يا أ مطارات يوقفوها وطيارات ياجروها ومضيفين ومضيفات و ق ل لك الفريق في معسكر ا ل إ ع د ا د س ا ر دا يحرر فلسطين قال الفريق المدرب يصرح الف الاعداد على أ ت م ما يكون قال وفي معسكر م ك ف و ر قال ده يا خير كلام والله والله رب لما قال إ ن م ا ا ل ح ي ا ة الدنيا لعب فعلا حس ا ل آ ن اللعب اللعب د ه ماخذ حيز كبير من الناس ا ل أ خ ب ا ر ا ل س ي ا س ي ة النشره ا ل ا ق ت ص ا د ي ة طوالب ي لك ل ا ل أ خ ب ا ر ا ل ر ي ا ض ي ة م ه م ة جدا وناس قاعدين في السودان ويتابعوا في ب ر ش ل و ن ة ولا ما اعرف قال لك ب ر ش ل و ن ة فاز على شنو ك د ه ما يا اعرف ياخي أ ما يفوز انت ف و س ت ا هم فازوا انت ف و س ت ا مالك ماله يعني ذ ا ت ه والله ا ل ك و ر ة د ي م ا خ ت ح ظ ياخي الكوره بين أ ن د ي ة وبين دول ما اعرف الفريق ا ل ف ل ا ن تونس ل ع ب ض د الجزائر والجزائر ما اعرف ل ع ب ض د شنو ما اعرف دول و إ ع د ا د و إ ن ف ا ق والله صدق ربنا ومن أ ص د ق من الله ي ق ي ل ا انما مثل ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ن م ا ا ل ح ي ا ة الدنيا ل ع ب و ل ا هو الملاهي ا ل آ ن ت أ خ ذ من ح ي ا ة الناس الكثير جدا معظم ح ي ا ة الناس ملاهي حتى أ ط ف ا ل ن ا يشغلون ب ا ل أ ت ا ر ي واللعب وال وال وال والفضائيات ا ل م و ج ه ة الى اطفالنا أ ف ل ا م الكرتون والزبستون كله ل ه ملاهي ملاهي الملاهي تمثل في ح ي ا ة الناس ا ك ث ي ر ده غير الغناء ده غير ا ل ر ج ي س وده غير الحفلات ا ل ق ا ي م ة في نار الضباب وما عارف ح ف ل ة وين و ا ل ح ف ل ة الخيري ل أ ب ن اشنو كده ما عارف ي ص د ف و ن الفنان منو م ع يعني الدنيا دي كلها ق ا ئ م ه على هذه ومن الناس من يتخذ لهو الحديث إ ن م ا ا ل ح ي ا ة الدنيا لعب ولهو ل و ث ي ن ة كل أ ش ي ا ء س ط ح ي ة اشترى كده عمل سيراميك جاب الستائر ضرب البيت أ ض ر ب ه تاني غير ا ل ع ر ب ي ة تشرب غير العفش بتاع البيت كل س ت ة ش ه و ر و إ ذ ا جاروا نغير المرض يقول له ا ن ف ل احسن ن منه غيروا أ س ا س ا ت ه م اساساتهم تمام سمحه يقول لكم شي غيرنا دا ما قلت لك الناس سطحيين شديد و ز ي ن ة وتفاخر بينكم تفاخر بين قوسين البوبار بوبار ت ق ي ل دون دفاع بوبار ت ق ي ل لكن طبعا نحن تجارنا ما قاعد يعملوا إ ع ل ا ن ا ت ولا دعايات ل أ ن ه خايفين من الناس الضرايب بالالواح د ت ج ا ه غنيان غنى تخش في دكان ه تلقاه دكان تقول كنتين في ه كرسي ولا كرسيين وطرابيزه بس وعندك ترشون خايف الناس ا ل ض ر ا ئ ب ل أ ن ه حسنا ل آ ن قال ليك آ خ ر خبر جابونا ا ل س ن ة ربط ا ل ض ر ا ئ ب أ ن ا الحمدلله ب ج ي ت اباري وليك عارفه ليك أ ش و ف ليك أ خ ب ا ر ه قال ربط ا ل ض ر ا ئ ب ل س ن ة 2006 341 مليار دينار ت ل ت م ي ة واحد واربعين مليار دينار تجيبوها تجيبوها دي بقى بيجيبوها كيف بقى بيجيبوها كيف م ن الله خلقني ر ف ط شنو ما الربط دا اول بيجيب ا ب ل ى بيقول لك رفض ك د ه معناها لازم يجيب ا ل ر ف ط و د ه حي حينزل على التاجر أ ع ب ا ء ث ق ي ل ة وبالتالي سوف يدفع المواطن السوداني المسكين دام قلبه ا ل ر ف ط بتاع الضرائب س ن ة 2006 ن وسته قبل لون تجيب ومدير الضرائب الناجح ليس الذي يرحم أ م ه محمد إ ن م ا الذي يحقق ربطا فوق الربط الذي ق ر ر ه وذلك من أ ج ل أ ن يثبت على وظيفته أ ل م أ ق ل لك أ ن ا ل ق ر آ ن قد اختصر الدنيا إ ن م ا ا ل ح ي ا ة الدنيا لعب ولهو و ز ي ن ة وتفاخر بينكم وتكاثر في ا ل أ م و ا ل و ا ل أ و ل ا د كمثل غيث أ ع ج ب الكفار وهذا لفظ مشترك إ م ا أ ن يكون الكفار المزارع ل أ ن ه الكافر الذي يغطي البذر بالتراب و إ م ا أ ن يكون الكفار د ي ا ن ة و ح ا ل ة كمثل غيث أ ع ج ب الكفار نباته ثم يهيج فتره ا م ص ف ر ثم يكون ح ط ا م ا ودائما أ ي ا ي ة في ا ل ق ر آ ن فيها دنيا فيها حديث عن ا ل آ خ ر ه طوالي طوالي قال ثم يكون ح ط ا م ا وفي ا ل آ خ ر ة عذاب شديد و م غ ف ر ة من الله ورضوان وما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا متاع الغرور قال يا قومي إنما قال يا قوم إ ن م ا هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا متاع و إ ن ا ل آ خ ر ة لهي دار القرار ا ل ق ر آ ن عجيب في الحديث عن الدنيا أ ل ه ا ك م التكاثر أ ل ه من اللهو شغلكم و أ ل ه ا ك م التكاثر في أ ي شيء في ا ل أ م و ا ل و ا ل أ و ل ا د والعقارات والمباني وككذا الهاكم التكاثر ولكن أ ص ح ا ب التكاثر في الدنيا لا يفيقون إ ل ا عند الموت حتى زرتم ا ل م ق ا ب ر وفي ا ل آ ي ة ب ل ا غ ة تجعل ح ي ا ة البرزخ كلها ك أ ن ه ا ز ي ا ر ة ع ا ب ر ة حتى زرتم ا ل م ق ا ب ر من زرتم ا ل م ق ا ب ر زوين شغل المقابر السلام عليكم لا زرتم ا ل م ق ا ب ر ع ي دفنتم في القبور وان مده إ ق ا م ت ك م في القبور مع طولها انما تمثل زياره عابره حتى زرتم المقابل كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا ولو تعلمون علم اليقين تقف على حقائق الامور ان الذي ولد ان يعرف حقيقه الدنيا اذا نظر الى تجارب الناس امامه وقف على حقيقه الدنيا وعرف أ ن الدنيا دارها م ك ا ر ة و أ ن سنينها خداعه و أ ن نعيمها لا يثبت يقول يحيى بن معاذ الدنيا خمر خبره ابليس الشيطان عنده خ م ر ة مش ا ل خ م ر ة بيشربوها الناس دي بيسكر الناس بالدنيا من سكر بالدنيا لم ي ف ق إ ل ا في عسكر الموت البذور الدنيا ده ت ا ن ي إ ل ا يجي شيل الموت ولكنك ر أ ي ت المنيه تتخطف رجال أ ع م ا ل و أ ص ح ا ب أ م و ا ل و أ ص ح ا ب مناصب ر أ ي ت ه م ب أ م عينك ر أ ي ت الدنيا ت د و ل والله يقلب ا ل أ ي ا م صدام من حكمه وملكه وسطوته و أ ب ه ت ه صار معتقلا قد ر أ ي ت الدنيا وتقلبها الملك حسين الم تر خل ي ا ل ق ر آ ن ما شفته ما سمعته الملك حسين الذي يذهب الناس إ ل ى مدينته ا ل ط ب ي ة من ا ل ح ا ء الدنيا ل ي ت د ا و فيها يموت وينتهي ويفنى زايد أ م ي ر ولا رئيس ا ل إ م ا ر ا ت ر آ ه الناس أ ن ه كان يملك ويحوز وبين ع ش ي ة وضحاها لم ينفعه عسكر ولا استخبارات ولا ا م مات وهكذا انت ينبغي أ ن ترى أ ن الدنيا ينبغي أ ن تقف على حقيقتها ق ص ة وقعت أ ح د ا ث ه ا في م د ي ن ة من مدن السودان هذه ا ل ق ص ة رجل أ غ ن ى رجل في تلك ا ل م ن ط ق ة له فنى مد ى البصر مات اجتمع الجميع على المستوى الرسمي والشعبي وكان رجلا فاضلا ج ا ء و ا من أ ج ل أ ن يشيعوه وبعد أ ن أ ع د ت جنازته غ س ل ا وتكفينا ت أ خ ر ت ا ل ج ن ا ز ة و ب د أ الناس يتساءلون ا ل ج ن ا ز ة دي ما لا قالوا ما لا جين عم قريب ن ش ي ل و ل أ ن السراير جوه البيت كلها أ ل م و ن ي و م و اسمعوا شنو ياخي و... الخشب الفاخر انما الخشب الفاخر د ه موسك ولا ح ا ج ة بشكل ايه يشيلوا بيه موسك فزب ي ودول مقابل بيه موسك عنده غفير الغفير د ه ع ن د ه عن قريب و ح ق ه ب ي ر ك د فيه قالوا لي الغفير يا أ خ ي الدين عن قريب م ش ي ب ه ا ل ز ل د ه طبعا الغفير يعتبر أ ن هذا صاحب نعمه عليه و أ ن هذا صاحب فضل عليه الغفير قاعد جا يبكي قال ارزاق يشيلوني عن قريب ش ي ل ق ا ل ه ن لماذا ل لا آخر أي ب إ ن ت ق لا ل ل بفعل ع لازم ي م ذ ن ق ان ل لهم شهر ع ق ر ي ب ب ق ص و ر ه خرج ك آ ي ة من ا ل آ ي ا ت للناس من منزله الفخم وفي ذ ل ه الضخم يكون ي ب ا ل غ ا ي ر طبعا من ا ك ت الغفور ع بيت يكون ه ن ي ك ايه من الغفور يكون ب هناك ايه من الغفور شالو ا بيعن ع قريب الغفير أ س ت ا ذ في ا ل ج ا م ع ة كان حاضر قال لي والله نحن احتقرنا الدنيا خلاص عرفنا ح ي ة الدنيا قال لي من المقابل كلنا مشينا سوق ن ا ل ى ق ر ي ب اليوم اذن العائله كملت في البلد عرفوا ح ا ج ة آ م ن و ا ذاته يا من آ م ن و ا قال لي والله كلنا مشينا سوق ن ا ل ى ق ر ي ب لانه فينا ذكرنا إ ن ه بالله العقرب يطلع دوم من الدنيا ما يكون عنده عنده أي حاجة إ لا عن قريب م و تفتح وبالتالي كثير من الناس يملك كثير من ي جميع أليس العيب في حياة المؤمنين بلا تفتح دولابه أنواع الأقلس الفخمة إلا الكفر هذا بل من ف ت دولاب ه الدولاب ما تقادر يشيل الهدوم والعمم ا ل س ك ر و ت ا والعمه معرفه تسمح توتل ولا شو معرفه والعمه توتل بالله الكفن ما ع ن د ه ت انت ع د ش قاعد لاشنو إ ذ ا كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول لا يحل لم... لمسلم أ ن يبات ثلاث ة ليال في بيته ووصيته ليست م ك ت و ب ة تحت وسادته يعني أ ي ز ا م كن جهز وصدته وكتب الحاجات كاشفته بزول ح ا ج ة وديتها تكتبها عسل أ و ل ا د ك ع ر ف ه بعدها قد يجيك الموت وتشضي لسانك ي غ ر ص ف ج أ ة يجيك ج ل ط ة ولا كده تقع لو ب د ا تكلم أ و ل ا د ت ق ولو ل فلان دائما ما تبقى تكلموا نبقى في جينيس ده الناس يحصل اي شيء إ ل ا حقا ا ل آ خ ر ة قل أ ن تجد شخص قد أ ع د كفنه لماذا ل أ ن ه يرى أ ن ا ل ح ي ا ة ط و ي ل ة و أ ن ه لن يموت ا ل آ ن و أ ن ه خالد في الدنيا و تمر عليه الجنائز م ح م و ل ة فلا يضع في نفسه أ ن ه في يوم من ا ل أ ي ا م عما قريب يحمد وبالتالي طول ا ل أ م ل وقف رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أ ص ح ا ب ه و قال أ ق م ا ل ص ل ا ة ف أ ق ي م ت ا ل ص ل ا ة و ما بقي إ ل ا على تكبيره ا ل إ ح ر ا م فترك تكبيره ا ل إ ح ر ا م و أ ص ح ا ب ه قد صفوا صفوفا وقف و امسك بطرف ثوبه و جعل ي خ ب يخبو خبا و يسرع إ س ر ا ع ا ك أ ن ه يتوسب حتى دخل داره ثم خرج من الدار جاء و صلى بهم و ا ل ص ح ا ب ة وقوف طبعا مؤدبين واقفين ما قالوا قال ز و ل جنبه في شنو حاصر شنو طبعا في ناس ش م ا ر ا ت كثير في شنو حاصر شنو قال والله ما عاش لكن ما أقول يا أخي ل ك ن م ا أ ق و ل ي ا أخي ي ا أخي ل ش غ ذ ا ن ح ص ل ا ل ش غ ل ي المنزل أخي أخي يا قد ا نحصل ي حس إ م ا م ل و ق المنزل ن ل ص ل الى ة وبيقوا ف المنزل ب نحصل الى يا أخي المنزل ن ح ا ل الى ا فيه ي ت ك ل م مع ا ل ن ب ي ص ل الى المنزل نحصل الى ا ل أ د ب جد بعد ما صلى بهم بعد أ ن صلى بهم قال لعلكم قرا أ ف ك ا ر ه م وبادرهم قبل أ ن ي س أ ل و ه ل أ ن ه يعرف أ ن أ د ب ه م يمنعهم من أ ن ي س أ ل و ه قال لعلكم عجبتم قال نعم قال ذكرت أ ن في بيتي س ت ة دراهم فخشيت أ ن أ م و ت وهي عندي فذهبت و أ و ص ي ت ع ا ئ ش ة أ ن تتصدق بها على المساكين ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده ما قال بعد ما أ ص ل ي أ ب ش ر البيت اتصدق بها خاف قبل ما يصدق بها يموت خاف وهذا وهذه تسمى ص ل ا ة مودع أ و ل م يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام صلوا ص ل ا ة مودع يعني قف ا ل ص ل ا ة وتخيل أ ن ه ا آ خ ر ص ل ا ة في حياتك وبالتالي أ ق و ل أ ي ه ا المؤمنون ب أ ن الدنيا م خ ت ص ر ة جدا في أ ن ه ا لعب ولهو و ز ي ن ة وتفاخر بينكم وتكاثر في ا ل أ م و ا ل و ا ل أ و ل ا د و أ ن ذلك كحال الزرع يتقلب يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري واللفظ للترمذي لو كان لابن آ د م واديان من ذهب نتمنى أ ن يكون له ثالث ولا ي م ل أ عين ابن آ د م إ ل ا التراب ويتوب الله على من تاب لو كان لابن آ د م واديان من زام ولذلك قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والحديث في البخاري أ ي ض ا قال قلب الكبير كبير إ ل ا في اثنتين ف إ ن ه شاب قال حتى العجوز عجوز لكن في حاجتين قلبه ما بيبقى عجوز أ ص ل ا قال في حب الدنيا وطول ا ل أ م ل مش عجوز كان ج ه س ي ر كفن يقولك الله باركت ما لك ما لا بارك اتفق دعتك ترني ياخي أ كان جابلك الكفن ده بتبوط انت مالك م ا ت ب و ت انت قاعد عدد البيت الله ح ا ج ة غ ر ي ب ة كبير ي ق و ل لأنا ت ك ت ل ن ي وكبير ي ق وقال ل الله وأعمل الرسول سووا وصووا يا سور كده كده كده جمتين ن ا جناية قال س عليه الصلاه ة والسلام الكبير لكبير وعجوز إلا في في حب الدنيا عجوز وفي طول الموت وأن الكبير إلا حاجتين الدنيا الأمل لا يحيا وقال لكبير يخلط ل حب يبع في في يريد、الموت. يريد أن وأن يخلط. وقال عليه الصلاة والسلام موصيا عبد الله بن عمر والحديث أ ي ض ا في البخاري كن في الدنيا ك أ ن ك غريب غريب أ و عابر سبيل المؤمن ايش في الدنيا ك أ ن ه غريب أ و ك أ ن ه عابر سبيل بالله هذا حالنا إ ن ي لو تحدثت عن صور ي تعلق الناس بالدنيا أ ذ ك ر ه ا في أ ر ب ع ة صور ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى قطيعة الأرحام وكثرة العقوق لأجل في الدنيا. اليس هذا موجود بين الناس الميراث الميراث ماذا ي ل و م ح ك م ة الميراث ربنا غسبه قال الولد عنده كده والبت ي عنده كده والاب عنده كده كان حي والام والزوجة والأخو عنده كده و ا ل ز و ج ة عنده كده و ا ل أ خ و عنده كده بعد ان تمشوا ل م ح ا ك م ليه ل أ ن ه بتلقى في طرف مسك الميراث بتاع ابوه وماذا يرد اخوانه أ و بالذات اخواته لحد ما اثم محتاجه لحد ما يردوه في المحاكم إ ذ ا زلزلت ا ل أ ر ض زلزالها و أ خ ر ج ت ا ل أ ر ض أ ث ق ا ل ه ا وقال ا ل إ ن س ا ن ما لها يومئذ تحدث أ خ ب ا ر ه ا ب أ ن ربك أ و ح ى لها تخرج ا ل أ ر ض كل شيء حتى الذهب يلقى على باطل ا ل أ ر ض فيقول ابن آ د م ل أ ج ل هذا قطعت رحمي ل أ ج ل المال قطعت ا ل أ ر ح ا م وتشاجر ا ل أ خ و ا ن واختلف الشقيقان من صور التعلق بالدنيا البيع والشراء عند المقابر م ق ب ر ة عديل م ق ب ر ة موت ا ل ج ز ل جنب الزلط يعمل دكاكين وقال السلف إ ذ ا ر أ ي ت أ س و ا ق الناس ومتاجرهم وبيعهم وشرائهم في المقابر فاعلم ب أ ن قلوبهم قد ماتت والدليل على ذلك أ ن قلوبهم ماتت خ ل ن ا ب ي ع و ا ش ر ا ء دول مقابر المبادره غ ا ل ة والصفقات ش غ ا ل ة وترجعون قاعدين كيمان كيمان والناس ب ي ت ف ن و ا كيمان كيمان وكل توبه فيما ب ع ض بتونسوا يا اخي هل هذا حال ه من يخاف الله ثالثا من أ ك ب ر مظاهر التعلق بالدنيا في عصرنا هذا عدم تحري الحلال والحرام في المطاعم و ا ل أ ش ر ب ة والحرص والكلب على الدنيا والنعم والطمع وانتشار ا ل أ ن ا ن ي ة و ا ل ف ر د ي ة ا ل ط ا غ ي ة وحب النفس كل هذا تفشل في عصرنا فصار كل إ ن س ا ن يقول نفسي ولا يبالي ب ا ل آ خ ر ي ن غرضه أ ن يغنى هو ولا ينظر إ ل ى ا ل آ خ ر ي ن غرضه أ ن يحيا هو ولا يبالي بغيره من أ ه ل ا ل إ س ل ا م ماتوا أ و غيرهم و إ ن أ ي ض ا من مظاهر و إ ن من صور التعلق الشديد بالدنيا التركيز على القشور في أ م ر الدنيا التركيز على القشور ز ي ن و ب ه ي ة مش معنى الناس ما يعملون ومش معنى إ خ و ا ن ن ا الناس ما يكون لهم حظ من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا و أ ح س ن كما أ ح س ن الله إ ل ي ك أ ي انسان عنده نصيب من الدنيا و أ ت م ب ق ي ة ا ل آ ي ة و أ ح س ن كما أ ح س ن الله إ ل ي ه ولم يبق الفساد في ا ل أ ر ض ولا تنسى أ ص ي ب ك من الدنيا بل الدنيا لا ق ي م ة لها إ ل ا إ ذ ا كانت في أ ي د ي المؤمنين الذين يسلطونها في الحق و ا ل إ س ل ا م لا يمنع من أ ن تمتلك الدنيا لكنه يمنع من أ ن تمتلكك الدنيا أ م ا الذي يمتلك الدنيا ما فارق ا ل ع ر ب ي ة في إ ي د ك والقروش في إ ي د ك بس كان دخلت قلبك ح ق ك راح ي ج ع ل الدنيا في يدك ولا تجعل الدنيا في قلبك قال عيسى عليه السلام من ذا الذي يبني على موج البحار دار ا تلكم ر ك م ا د دارا ن من يبني ي في ليس في الذي ا فلا تتخذوها قرارا قال البحر البحر ذا البحار لك زول على ت موج موج ر الدنيا فلا تتخذوها قرارا أ م ل ك الدنيا ولكن الدنيا ا ل آ ن تملك الناس في سبيلها يعصون ومن أ ج ل ه ا يتنافسون بل إ ن من مظاهر التعلق بالدنيا انتشار البطر والبطر هو الطغيان ب ا ل ن ع م ة قال تعالى كلا إ ن ا ل إ ن س ا ن ل ي ض غ ى متى أ ن ر آ ه استغنى متى ا ل إ ن س ا ن من طبيعته إ ذ ا جرت الماده في يده أ ص ا ب ه الطغيان كلا إ ن ا ل إ ن س ا ن ليطغى أ ن ر آ ه استغنى ا ل ت ش ا ر البطر بل أ ق و ل و ا ل أ ش ر و ا ل أ ش ر البطر الطغيان ب ا ل ن ع م ة و ا ل أ ش ر أ ش د أ ن و ا ع الطغيان بالنعمه إن من وهذا ولد البغي والحسد والتنافس فتهلككم ن ا ف س و ا كما تنافسوها ت ف ه كما أ ه ل ك ت ه م كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سيصيب أ م ت ي داء ا ل أ م م من, قبل من قبلهم قال البطر و ا ل أ ش ر ثم يكون البغي والتنافس ثم يكون الهلاك وبالتالي الدنيا ق ص ي ر ة من ذا الذي يبني على موج البحار دار ا تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا كلام أ ن ب ي ا ء ده كلام أ ن ب ي ا ء ده كلام عيسى عليه السلام و ا ل ص ح ا ب ة تكلموا عن الدنيا قال ابن عباس الدنيا كحيه زي ا ل ف ع ب ا ن لين لمسها قاتل سمها الدنيا سمحه اخطر ما فيها أ ن ه ا ح ل و ة خضره يعني الزول بدون ما يكسب مسترسل بديه القروش ا ويدخوش و خ ا ش ة وتشتري كدا و ن ا س يقول ليك فقط ي ع ة و ا ط لي كدا اشتري و أ ب ن ي ونزل الطوب و أ ع م ل ا ل أ س م ن ت اجيب المقاولين وشغال و ا ل أ م ل موجود والله أ و د ع في نفوس الناس ا ل أ م ل من أ ج ل إ ع م ا ر ا ل ح ي ا ة ومن أ ج ل تحقيق الاستخلاف ولكني كما قلت أ ه ل ا ل إ ي م ا ن يملكون الدنيا و أ ه ل الضلال تملكهم الدنيا أهل الإيمان الدنيا في أ ي د ي ه م فبالتالي إ ذ ا زالت لا يؤثر فيهم شيئا و أ ه ل الضلال الدنيا في قلوبهم يتعلقون بها تدخل عليهم الهم ق علي الدنيا علي طالب ل أبي بن ا من افتقر فيها حزن ا ل ف ق ي د زعلان ومن استغنى فيها افتتن حلالها حساب وحرامها عقاب حلال الحلال ي ق وكيف ل و جبتمويل و ليه بعد ما يجيبوا حلال و أ ن ف ق ت و كيف يحاسبوك فيه قرش قرش ده الحلال أ م ا الحرام ده فيه حساب الحرام ده بيدون نار طوال الدنيا من افتقر فيها حزن يعني لا ل ف ق ر ا ن مرتاح ولا الغنيا مرتاح صحيح دي الدنيا ا ل ح ج ي ق ي ة ب ا ل م ن ا س ب ة دي ا ل ص و ر ة المثلى للدنيا ما في ص و ر ة أ ح س ن من كده للدنيا من افتقر فيها حزن ومن استغنى فيها ف في ت ت ن حلالها حساب وحرامها عقاب ا ل ص ح ا ب ة دي ف ه م ا ل د ن ي ا كويس وصف لنا عبد الله بن عباس الدنيا وصف عجيب قال إ ن م ا أ ح و ا ل الناس مع الدنيا ومراتبهم و أ خ س ا م ه م ك خ م س ة نفر يقفون على ش ا ت و ا ح د ة خ م س ة أ ن ف ا ر ماسك ا ل و ن غ ن م ا ي ة خمسه انفاق قال منهم من أ م س ك الشاه من قرنها ومنهم من أ م س ك الشاه من ذيلها ومنهم من امتطى ظهرها راكب بفوق ومنهم من هو تحت الشاه والشاه ت ط أ ه بحوافلها ومنهم من يحمل إ ن ا ء ا ويجلس تحت ضرعها يدر لبنها د ي ل خمسه دير غنمايا الدنيا والخمسه د ي أ اقسام الناس وما في زول فينا قاعد الا حيكون واحد في الخمسه د ي الذي يمسك الشاذه من قرنها هم الذين حازوا الدنيا بتعب البدن و م ش ق ة الذهن و ك س ر ة العمل والسهر الطويل دير ناس الاوفر تايم و ا ل ح ي ا ة أ ج ر ت ا ي م للزمن بفوق كويس و شغال و ساهل سهل بدو لكن ما دعك و طلع ا ل س ج ا ل ة ا ل ح ب ة دي ب ل ق ا ه دين ماسكين الدنيا من قرينه أ ص ع ب ح ا ج ة في الدنيا والماسكين في الضنك هؤلاء بقيت لهم من الدنيا أ ي ا م م ع د و د ة غير أ ن حجوب الغيب أ ل ه ت ه م فتجده يرسم ويحلم ويو ويو و يخطط و يحلم و و و و و يتمنى وبقيت له أ ي ا م م ع د و د ة واحد تلقى طالب في ا ل ج ا م ع ة عادي جدا وفي سنسات الطب ودار يتخرج يموت في ح ا ل ة ح ر ك ة عادي داء من سنه اولى كان ماسك في ضنب الدنيا لكنه لا يعلم وقد يكون في ناس كتار منا ن ماسكين في الضنب لكن ما ج ا ء ب ه خ ب ر أنا بعرف شخص يتخرج من ا ل ج ا م ع ة بتقدير امتياز وحضر الماجستير بامتياز وحضر ا ل د ك ت و ر ة وكتب ا ل د ك ت و ر ة وجاي من ا ل أ ق ا ل ي م عشان ي ن ق ش ا ل د ك ت و ر ة بعد يومين جاي ي خ ر ط و م يقنب ووزع النسخ على المناقشه الداخلي والمناقشه الخارجي والمشرف فقط للنقاش مات في ح ا ل ة ح ر ك ة في القضارف المسيف المنقاله فلان داما ما صدق السماعه وقعت منه ه و ق ا ن نفسه قاعدين وين الناس قاعدين في اللحظه ولا كيف ما ممكن يموت في الحفظ دين الناس المسكين الدنيا من الضرب أ م ا الناس الراقبين دين الحكام الملوك راقبين بفوق الدنيا لكن الركوب داما بطول يعني ان ميري ر ك ي في غ ا ن م ي ة السودان ستاسر س ن ة ونزل والقذافي راكب في غنمايات ليبيا من سنه تسعه وستين ب ي ن ز ل ا ل ج ل ي ل الرحيم الناس دي يعني بس قاعدين بفوق ده اما هو تحت الشعوب دي البغل بيعملون ربط وبيوقفون ناس ا ل ح ر ك ة في الشوارع ويكرهون حياته عشان يطلعوا المرتبات ي ق و ل ل ك والله يا اخوانا أ ن ا مستاء جدا مستاء ل أ ن ه في تدخل أ ج ن ب ي جاي و أ ن ا كنت اتمنى ا ل ح ك و م ة أ و ل شيء أول شيء تواجه به التدخل ا ل أ ج ن ب ي ا ل م ص ا ل ح ة مع الشعب يقولوا تانزل ب ت ح ر ك يثوم ما في الا تقول هتعمل كده وتبرد الناس وتوقفهم لكن ت س ت ل ك وصل وتحوم عشان الله يرضى علينا يقولوا كنت بتخيل ا ل ح ك و م ة هتوقف أ ي نوع من أ ن و ا ع ا ل ج ب ا ي ة يا اخواننا ب ب س ا ط ة ش د ي د ة دائرين الناس ي ر خ ز و ا ق ي م ة الترخيص بللوها بعدها كنت تشوف الفرامل وتشوف ا ل ع ر ب ي ة وبتحرص على س ل ا م ة الناس وبعدها المابيرخص ما يقدموه ل أ ن المابيرخص معناها ما راجع ع ر ب ي ت ه معناها خطر على الناس الحايمين ده يوقفوا طوال رسمه لكن ا ل ح ر ك ة بقولك مبيرخص بشيء منك ت ل ا ت ي ن ألف هل حافظ على أ ر و ا ح الناس يقولك ل الترخيص عشان يعرف بتاع ا ل ح ر ك ة إ ن ه ترخص ي ت عشان يراجعونك ا ل ع ر ب ي ة طيب إ ذ ا د فوتنا تين أ ل ف بالمناسب ة فانا يقول لك أ ن ا ب ر خ ص ب س ت م ي ة في ا ل س ن ة بلا ج ي ن ب ت ا ا ع ل ح ر ك مره حسب يقول يمكن لك عشره مرات خلاص ت م ت م ي ة أ ل ف فالله ا ز يقول دي احسن من الترخيص أ ع م ل ا ل ترخيص ب م ئ ة وخمسين أ ل ف إ ذ ا كنت فعلا جازدين إ ن ه تراجعوا أرواح الناس وتحرروا على م ت ل ك ا ت ه م وما غزدكم المال كنت ب ت خ ي ل إ ن ه الضرائب الصحيحه ة ا ن ا أ س و أ ما في المجتمع ا ل آ ن أ ن التجار يكذبون ما بوري ه ح ق ي ق ة م ا بوري ه يدس ا ل ب ض ا ع ة و وال في أ ش ي ا ء ي ب ي ع ب ف ا ت و ر ة و أ ش ي ا ء بدون ف ا ت و ر ة و ا ل ف ا ت و ر ة غير ا ل ق ي م ة ا ل ح ق ي ق ي ة ما الذي دفعهم لهذا هم لو نقصوا الضرائب الناس بيدفعوا ق و ا ع ي ة وبالتالي ب يكونوا كسبوا م ص ب ا ق ي ة الناس كنت أ ت خ ي ل ا ن ه سوف ندفع التدخل ا ل أ ج ن ب ي ب ع ن ا ي ة الله وقوته لما يرحم من في ا ل أ ر ض ليرحمه من في السماء وبالتالي الشعوب الحكام يدوس الغنمايه والغنمايه يدوس الشعوب ق اما ل لي أ القاعدين ي ح ل ب هؤلاء التجار الكبار أ ص ح ا ب الصفقات الكبيره كويس؟ الواحد تلقاه لا بيع في زيت ولا بيوزن السكر برطو يضرب تلفون موبايل شحنته、آه. خلاص نزل ا ل س ف ي ن ة في الميناء تلتمئه بليون يقولك ل ب ي م ك ا ل م ة تلتمئه بليون د ي ر قاعدين تحت ا ل غ ن م ا ي ة لا ماسكين في قرين لا ح ا ج ة بس قاعدين يحلبوا الدنيا اختصار اختصار ص ح ا ب ة اختصار فهم الدنيا لا تخرج من هذه ا ل أ ح و ا ل ولهم جميعا لا تدوم وهذا من عدل الله جل جلاله في علاه ا س أ ل الله تعالى أ ن يرد الجميع إ ل ي ه ردا جميلا و أ ن يوفقنا و إ ي ا ك م ما يحبه ويرضى و أ ن ي أ خ ذ بنواصينا إ ل ى البر والتقوى إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه كيف نخرج الدنيا من قلوبنا أ و ل شيء بالدعاء اللهم لا تجعل الدنيا أ ك ب ر همنا ولا مبلغ علمنا كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا س أ ل الله اسال الله الا يجعل الدنيا أ ك ب ر همك و ن ل ا يسلط الدنيا عليك ل أ ن ه إ ذ ا س ل ت الدنيا عليك أ ه ل ك ت ك وبالتالي الدعاء ثانيا إ ق ا م ة القلب في وطن ا ل آ خ ر ه تقلع قلبك من الدنيا وتسكن قلبك في ا ل آ خ ر ة يبقى أ ي ح ا ج ة فيها ا خ ر ة قلبك م ن ش غ ل ب ه ا أ ي ح ا ج ة فيها دنيا ا ل أ م ر عندك سيان المنع والعطاء والذم والمدح والعدم والوجود كله عندك واحد في الدنيا ثالثا النظر إ ل ى ح ق ي ق ة الدنيا وتجارب أ ه ل ه ا وتقلبها ب أ ه ل ه ا و أ ص ح ا ب ه ا وما حصل لهم من تجارب ومواقف ولا شك أ ن هذا يعين رابعا الفاطم الذي يفطم الناس عن الدنيا الموت الموت هو الذي يفطم الناس عن الدنيا من تذكر الموت تكدرت حياته وخرج الدنيا من قلبه بين الحين والحين زر القبور وقف عليها وناد ي على أ ص ح ا ب ه ا بوزرائهم ورؤسائهم و أ غ ن ي ا ئ ه م وفقرائهم أ الدنيا الموت يفطم حب الدنيا ويكره زر المبتلين المبتلين في المستشفيات ممن كانوا يملكون ا ل ص ح ة فتدهورت و م ن كانوا ي م س و ن على أ ط ر ا ف ه م فقطعت ممن كانوا ياكلون بالافواه ف أ د خ ل ت الخراطيم والخراطيش في أ ن و ف ه م من أ ج ل أ ن ياكلوا ويشربوا ت أ م ل من كانوا من أ ص ح ا ب الشنه والرنه في البلد و أ ص ح ا ب ا ل أ س م ا ع ا ل ك ب ي ر ة الرنانه كيف أ ن ه م صاروا إ ل ى زوال وبعد ذلك انفض سامرهم وتركهم الناس الذين كانوا يتملقونه و ح ت ا ل د ق ا ئ الكبير حوالي عشرين سم سار و ت ل ت م ي ة متملق من له يوم ولد سجن كبر زول زوروا مافي الدنيا أ ع ل ي سنعدي الدنيا أ ب ا ن الله للناس وكشف للناس الدنيا في ا ل ق ر آ ن وفي واقع ح ي ا ة الناس وتجاربهم والاكل والع... وال... من ا ل ت ع ظ ي ر ه و السعيد من عرف ا ل ح ق ي ق ة و لزمها أ س أ ل الله تعالى ان لا يجعل الدنيا أ ك ب ر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إ ل ى النار مصيرنا و أ ن يجعل ا ل ج ن ة هي دارنا إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه اللهم عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أ ع ط ي ت وقنا و ص ر ف عنا برحمتك شر ما قضيت إ ن ك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إ ن ه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م ويا ذا ا ل ط و ل و ا ل إ ن ع ا م اللهم لا تجعلنا من أ ه ل الدنيا يا رب العالمين اللهم لا تجعلنا من ملكته الدنيا يا رب العالمين اللهم لا تجعل بيننا وبين أ ر ز ا ق ن ا أ ح د ا من خلقك يذلنا يا رب العالمين اللهم ارزقنا من عندك رزقا واسعا حلالا طيبا و ج ع ل ه لنا في الخير و ا ل ع ا ف ي ة يا رب العالمين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من فضلك ومن رحمتك ف إ ن ه م ا لا يملكهما إ ل ا انت واخي من الصلاة.